واحد بعد عنكم جاله نوع مرض في دماغه يعني اسمه القراع الانجليزي يعني نوع من الى بعد عنكم مرض معدي في ا ل ر أ س يطلع قشره ا ل ح ت ا لاتقشر ل ب ي ط ل ع ش فيها شعر فالمهم يعني راح عند ا ل دكتور الظواهر د ه كتبله رشتات ومراهم انها تجيب ن ت ي ج ة مفيش الرجل يعني قراع فرح ا لها م ص د ا ئ ي ة كده وقال انا روح أ ح ض ر قداس للبابا كرولس وهو ب يرش ا ل م ي ة إ ذ ا جات عليا ا ل م ي ة بتاع البابا كرولس يبقى هخف إ ذ ا ماجاتش عليا يبقى خلاص ربنا أ ر ا ي د ل ن أ ن اعيش أ ق ر ع واموت أ ق ر ع هعمل ايه طب البابا كرولس كان بيصلي قداس بيسيب حد بيرش ما ي ر ش على إ ي ه على كل الناس لوم ر ا ح حضر القداس والبابا كرولس نزل يرش ا ل م ي ة جي عند الصف د ه بالذات مارضيش يرش صاحبنا لا ارع دا زعل دي زعل ومتنكد والبابا كروس قال يعني يا ع ن ي بابا بترش على صف صف ايه لا انا بس المهم اتعكنن فالبابا كروس ه و راجع ووقف عنده صف قال له انت زعلان يا اقرع الراجل بقى ايه اتشد كده قال له ايوه يا سيدنا قال له خ د يا ا خ و ي ديب اخلع يا ا ب ن ا ل بتاع ل ع ب ن غ د ي وراح مفضله ي لمؤاخذه البريق بتاع ا ل م ي ة على دماغه والراجل بيقول وروحت البيت ما استخدمتش دوا وشعري طلع لان بايمان ص ل ا ة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان قد فعل خ ط ي ة تغفر له وصدق ولابد أن, ان تصدق ولد فيقوله سنوين كان س ن ة اتنين وستين تقريبا اسمه فيكتور وظهرت ا ل ن ت ي ج ة راح س أ ل لقى اسمه في الكشف قدامه مكتوب اربع مواد يعني سائط روح لامه طبعا شكله متغير وباكي مالك قال لها انا ر ي ح ت ازاي طب نقول لابوك ايه قعدت تعيط ا ب و بيرجع حوالي ا ل س ا ع ة ت م ا ن ي ة من بره ف السته على ا ل س ا ع ة خ م س ة س ت ة كده قالت انا ه هسيب البيت م ت ض ا ي ق ة تعمل ايه راحت ل ا ب س ة وراحت خ ا ر ج ة راحت تحضر ع ش ي ة في ا ل ب ت ر خ ا ن ة عند البابا كيرلس البابا كيرلس اول ما شافها وشافت البابا كيرلس راحت معيطه الناس طبعا تعطيلهم واحد مالك يختي بتعيطي تتمحلي مالك ي خ ت ي ب تعيطي ليه البابا ك ر و س قال لهم سبوها سبوها دي دموع الفرح ابنها اصله نجح فهي بتعيط من الفرح قالت ويه سيدنا هي ن ق ص ه انك انت كمان تتريق علي تعال يا ست تعال تعال يا ام فكتور و ده عرف انها امه ايه فكتور و تعال حتى الصليب على راسها قالت يا سيدنا الولد قال لا يا اختي المكتوب غلط. المكتوب غلط ابنك ناجح رواحي ر و ح ي ر و ح ي ر و ح ت ق ل ت لي يا ا ب ن هاقولك ايه البابا كرولس قال لا بقولك ايه لا تقول البابا ولا غير لما ا ل ن ت ي ج ة طلعت وتعلقت و م م ض ي ة و م خ ت و م ة الولد راح تاني يوم يحور حالي ا ل م د ر س ة مجالوش ا قلب يخش ي عيل سائق هيروح م د ر س ة يعمل ايه لكن بعد ا ر ب ع ة ايام جالوا جواب ن أ س ف لاعلان ا ل ن ت ي ج ة بطريق ا ل خ ط أ ونفيدكم انكم ناجح ومنقول للصف الثاني الثانوي معقوله الكلام دا معقوله صدق ولابد ان ايه ان تصدق واحد داخل ا ل م ر ؤ و س ي ة يحضر قداس وهو داخل يعني دا مؤاخذه بطنه بدت تزوزه و ك د وجعان و يظهر متعشاش ا فشاف القربان في بطاخنه ا ل ق د ي م ة كده في ا ل م ر ص ي ق ى بيه شكله كده محمر من فوق والقربان كده شكله جميل ضرب ايده في جيب وطلع ا ل م ح ف ظ ة اشترى ايه ق ر ب ا ن ة قالي انت جعان كلك لقمه ق ر ب ا ن ة بركه ق ب ما تخش اكل لقمه ق ر ب ا ن ة عجب و طعم القربانه كده ل ق م ة سحبت ل ق م ة كان ا ل ق ر ب ا ن ة في الحوش ودخل حضر الايه ا ل ق د س ا ل بابا كوروز ك م ي ص ل ي انسل ي ه ا ل ا م ا ح ه ل ي ن البابا ك ل و ا ح د ع ا ي ز ي خ ه ب ر ك ة و د ه ح ط د م ا غ ه و البابا ب ا ل ص ل ي ب و ر ح ب ت ه على نهو اللون تاهيل ن ا س ت ك ل ا ر ب ا ن ا بعد الودس ا ولفل ا ي ا ابلو ا ل دس ا ت ك ل ا ر ب ا ن ا فوشو ي ح ا ل دس ا يا يابني اللعوز ي ا ا ر ب ا ن ا هودو هطف ي جيم وشوف ي يقول فكتب س ي ن ا ت ك ت ب ت صلي ه و ن تبتشوفني وين ابكي تكتبو ن ة وين اي ا ه وانا ب ر ا شفتني ازاي انا معرفش ا لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق البابا كيرلس في س ن ة سبعه وستين في واحد موظف ا ل ز ر ا ع ة من الاقصر اتنقل عن طريق الظلم ي ع ن ي و ي الدنيا ن ا ا فيها ناس مظلومه اتنقل لبلد اسمها ف ر ش و ت فرشودي تبع م ح ا ف ظ ة انا وقعد يعمل جوابات عشان يتنقل مفيش ف ا ي د لكن يعني جه في مصر ي ق د ي م أ م و ر ي ة وقال أ ر و ح أ خ ذ ب ر ك ة البابا كيرلس أ و ل ما دخل البابا كيرلس قال له تعالى بتاع ف ر ش و ت قال أ ن ا مش من ف ر ش و ت يا سيدنا قال له تشتغل في فرشوط يا بني واللي رايح فرشوط ياخد غداء مربوط قال له يا سيدنا نقصك انت كمان تتريق علينا ا يا اتريق ا ابني ن ت ل ت يا سيدنا عمال اعملش شكاوي يا سيدنا لقصور مفيش عشان ابني اتنقلت ارجع مبروك رجع قال فايدة له لقى قرار النقل بتاعه صدر ومنتظرين حضوره عشان ينفذ النقل وصدق ولابد أن, ان تصدق زمان ابونامينا ل م ت و ح د اللي هو البابا كيرلس كان ساكن في ك ن ي س ة العدره بابليون الدرج في مصر ا ل ق د ي م ة فوق اللي سكنوا في بابليون الدرج ايه اللي جت ا الحرب ا ل ع ا ل م ي ة وقالوا له انزل ينزل منين كان ت ا ك ن في ط ح و ن ة في مصر القديمه ة من طواحين ا ل و الطحونة دي ايه؟ ان هو حكاية ايه دي ل انه من ا ز ل مصر طواحين ل الجبل ع يتمشى في ل م تمشى في الجبل ا لأ ل ط و ن ة د قال ا حلوة ل ح قوي و ط ة دي ع ب الهواء ر عبارة ة عن ايه؟ عبارة عن مكان ايه م ا انا ش ف ت يعني ه ق ل يمكن من ن ه للعمود د ي د ومدوره ب ك و كده ومتهدمه قال ح ل و ة اوي حطيني ل م و ن ي من ا ل س ا ع ة وخلاص وخد هدوماته و م خ ل ت هدومه وقعد في ا ل ط ح و ن ة جاله مفتش ا ل أ ث ا ر قاله ممنوع ا ن تقعد هنا ل أ ن ا ل ط ح و ن ة دي تبع, تبع الارض يا عم يهديك يرضيك اعمل معروف ده أ ن ا راجل راهب و أ ن ا عايز أ ع ي ش في الجبل بعيد عن الناس انا اخترت ا ل ح ت ة دي عشان مش عايز اختلط بالناس قال له ابدا ممنوع انا هبلق فيه ش ر ط ة الاثار قال له هتبلق فيها ش ر ط ة الاثار روح واللي عاوزه ربنا ايه يعمله روح مع صاحبنا مفتش الاثار بيته وكانت ل ي ل ة بقى مراته نامت لقت حضره الظابط جايلها بالليل قالي هقولي ج و ز ك يبعد عن الراهب اللي في ا ل ط ح و ن ة حبيبي قالها خ د ا ل وليهم د ن فصحيت قلت ل فيه صحياني حلم. في نص الليل عشان تقوليلي ح ل م ي حلم قالت له الحلم ده يخسر انا وانت انت مالك ومال الراهب ق ا ل ل ه راهب مين قالتلي في الجبل قال راهب في الجبل انت ش عرفك ا تبعد عنه ل ح س ن جاني واحد ظابط في المنام قال لي قولي لجوزك يبعد عن الراهب و إ ل ا هاخد الولدين اعمل معروف قالها خلاص الصباح رباح و ا ل ص ب ح ي ة أ خ ذ بعضه مفتش ا ل أ ث ا ر وطلع يجري وصل لابونا مين المتوحد في طحونه ا ل ه و ى قال له يا عم الراهب قاله نعم قاله عاوز ش أ ي خ د م ة مني تكون ح ا ج ة القاك ح ا ج ة تعبك ا قال له انت مش هتبلغ عني ش ر ط ة الاثار يطردني و قال له حد يقدر يجي ناحيتك انت لو عاوز اي خ د م ة لو ع انا و ز اجيب لك ش ر ط ة الاثار ت ب ي لك ح ر ا س ة هنا قاله لا يا عم ا ل خ د م ة اللي تعملهالي انك تبعد ايه ت ب عني د ع وعاش ابو ل م ي ن ة المتوحد في طحونه ا ل ه و ى في م ح ب ة ك ب ي ر ة مع مفتش الاثار بل عشان مفتش الاثار لو اتنقلش محدش يجي يضايق ابو ل م ي ن ة عملوا عقد ايجار للطحوله من ه ي ئ ة الاثار لابونا مين المتوحد عشان لو مش الراجل محدش يجي بعد كده إيه؟ يطلعوا ه ي منها ان ارضت الرب طرق انسان جعلت حتى اعدائه ايه يسالمونه وصدق ولابد ان ايه ان تصدق من حوالي شهر و ن ص كده يعني على أ ث ر تدبير إ ل ه ي دون تدبير إ ن س ا ن طلعت في دماغ واحد أ س ي ش يروح ا ل ط ح و ن ة ماشي الكلام راح مصر ا ل ق د ي م ة أ خ ذ ولد من الزهراء يوصلوا يا اخوانا ا ل ط ح و ن ة اللي هنا الوادي التاني السكه لقى فيها ل م ؤ ا خ ذ ة دبش و ر م ل ة السق العربيه متمشيش ا ي ف س أ ل يا اخوانا اللي هنا ا ل ط ح و ن ة بص لقى الشاب الحلو ولكن هذا طيب معلش هو ان ا يقول لك ان يكون هناك ا ا ش ي ا مفروض ا ل ع ر ب ي ة د و ن ى لان ة و ا ل ن ا س اللي ك ا ن و ا م ع ا ي ا موودين في ا ل ك ن ي س ة د لان و ق ت ي ك اخينا د ه بيجري ق د م ن ا بيسبق اشياء ل ل اخرى ت ع كتافه ع ر ي ب ة ولد ا زي الفل الشيء الاغرب ا ن ه رملنا قرباله ج م ي ل ة جوه ا ل ع ر ب ي ة طبعا ا ن ك ل ت نصها و ع ط ي ت ل اللي معايا ايه نصها وصلنا لغايه الباب ودخلنا ندور على الزبون ده راح راح فين محدش يعرف انتو رايحين ايه عندنا يا ترى كاننا رمينه ولا كان م ل ك من عند البابا كيرلس انا مش عارف لكن صدق ولابد ان ايه ان تصدق في و ا ح د ة يعني في شمال مصر ا ل ج د ي د ة ك د ه كانت ولدت وبعد ا ل و ل ا د ة استمرت في ح ا ل ة اعياء ل م د ة شهر و ن ص كاملين مفيش اكل قاعد في معدتها غير انها ترجع و ت أ ك ل أ ب ا ر ه عن ك ر س ه مسلوقه ومش قاعده في معدتها فاهلها قعدوا يعيطوا لا قادره تردع ولا ق ا د ر ة تقعد على حلها و ض ع ف ت فتذكر أ ب و ه ا ان في صديق ل ل ع ي ل ة عنده ح ت ة ج ل د ة ص غ ي ر ة من الحزام بتاع بابا كروس ك ا م ب ل ر ب ي وسطه فراح جاب ا ل ج ل د ة دي وقال لها بنتي خد لفي على بطنك اي ح ا ج ة وحط الجلده دي يمكن يا بنتي ب ر ك ة البابا كرولس ايه تعمل معاكي ح ا ج ة جابولها حته الجلده دي ولفت على بطنها ونعست وبعد ما نعست قلت لهم انا حاسه ان ي انا هفتانه وعايزه اكل طب نجيب لك ايه نجيب لك ش ر ب ة كوسه قلت ل ه كوسه ايه دي ه ت و ل ي ربع ف ر خ ة ه ت و ل ي ح ا ج ة كده يعني ك و ي س ة كده قالوا ب س ي ط ة ب س ر ع ة يعني في الحل البريستو دي اوام اوام سلقولها ف ر خ ة وقدمولها ربع ف ر خ ة قالت يعني ابقى ط م ا ع ة لو خدت كمان ربع ف ر خ ة قال ايه دا انت يعني لما حطت جلده من ج ل د ة الحزام وما لو الحزام جبنالك كله بقى اجيبلك خروف لكن اللي عايز اقوله ان الوجع راح والتعب راح والمرض راح واستعاده ق و ة ج د ي د ة ب ب ر ك ة البابا كيرلس وصدق ولابد ان ايه ان تصدق يمكن تفتكروا معاي ا الفرقعه اللي حصلت في ك ن ي س ة مصره س ن ة واحد وثمانين كان في فرح واحد من ا ل ج م ا ع ة الشياطين ح ط ف ر ق ع ة في ا ل ك ن ي س ة اتفجرت فلما اتفجرت في ناس اتعورت ت اتعوارت فلما فيه في الفرح فبطنه اصلا من ناس واحد يعني يحضر شميه جاي ح كوم كان قالوه المستشفى وقالوا ن هذا ده يعني ا ل أ م ل ب ا ل ن س ب ا له ضعيف جدا فكان في أ خ مقيم معه في المستشفى ففي نص الليل سمع ا ل أ خ ده بينازع قال ده بس ده هو كده إ ي ه بيودع ب ق ى ح ل و ة الروح لكن بينازع يقول إ ي ه افتح الباب أ ه ل ا يا سيدنا افتح الباب اهلا يا سيدنا قال ه انا ه ف ت ح الباب حسب ايمانه يمكن ربنا ايه يعمل معاه م ع ج ز ة فقام الاخ ده فتح الباب و ح س زي ما ك و ن هوى كده او ريح او واحد دخل ب س ر ع ة فقفل الباب ف س م عصوت غريب بيقوله افتح لمارمين يابني يا فرشم الصليب وفتح الباب وبيقول له أنا استاهل, سمع الأخ العين انا استاهل يا سيدنا انت ك تجيني بنفسك وكمان جايب معاك م ا ر ي م ي ن ا يا خبر يا سيدنا انا استاهل مبارك لاتش ب ي ط ل ع و ح س و ب ا ل ع ا ف ي ة المهم يعني بعد ك د ه الصوت اختفى قام الاخ قفل الباب بعد ساعتين ت ل ا ت ة قعد الاخ العيان د ه ك د ه حاول يسند نفسه بيقول له شوفت البابا كيرلس لما جه هنا قال له انت شفت قال له كان معاه م ا ر م ي ن ه قال له انا فكرتك بتخرف قال له طب ا س ن د ن ي قال له طب و بطنك ا ل م ف ت و ح ة قال له ما خلاص و م ن ه م جم عملوا ايه شيل الرباط وشيل الشاش وشيل الغطا وصدق ولابد ان ايه ان تصدق